ونزعن ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا لكم الجنة ونودوا لكم الجنة تورثتمها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حطا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا طَالُوا نَعَم فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم اللعنةُ اللهِ على الظالمين الذين يصدون عن سبيل اللَّهِ ويبغون هواء وجه ويبغون هواء بالاخرة كافرون وبينهم حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم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 كم جمعكم وما كنتم تستكبرون اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنه ادخل الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء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 اتخذو دينهم لهو ولعبا الذين اتخذو دينهم لهو ولعبا وغرتهم الحياة وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم. فاليوم ننساهم. نسأهم كما نسولق، أيومهم هذا، فاليوم نسأهم كما نسولق، هذا، كما نسولق، أيومهم هذا، وما كانوا بأياتنا يجحدون. ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء نَقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نَكِدًا كَذَلِكَ نصرف الآيات لقوم يشكرون